بُوَكْ 2. 13. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. أكتيفيتين. الأنشطة والأعمال. الأنشطة والأعمال. ماذا تعمل مارتا? ماذا تعمل مارتا؟ زاي هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. تشتغل في المكتب تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. أين مارتا؟ اين مارتا؟ في السينما في السينما زين كايت نيرم فيلم هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما وات دوت بيتر ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر hij studeert aan de universiteit. Hij je talen. Hij studeert je er is? Hoe je er is? Hoe je er is? Hoe je .Hij drinkt koffie. Hij schrijft koffie. Waar gaan ze graag heen? Ilia Ayn Juch Boon en Je Naar een concert. إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى إلى أين لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن يذهبوا naar de disco. Ila disco. Ila el disco. Zij dansen niet graag. Hom la yuhibboon al raks. Hom la yuhibboon al raks.